حصري على موقع مارجنال شاطر يا صاح بنت بعنى صاحبي ومش شريرين فوقك يا يا في ضارك هتلاقيه انت صاحي مش هاد اللي بقت بنتك كان ضغط مسحوا والجوه حزني ومنطفين كره الحياة حابب بجد ان اختفين وفما في عيني بجد شحنت قلبي خور انا بالعذاب والحزن فعلا مكتفي حزني ماش سيبت لو يومين من سماء بابوت حزين. والعذاب بفصروح وكنت تحت الدوران سنتي وبالمرمى وشكلي باهت مش انا اه بعدي ما شاب عنده 20 سنه الهموم خطف شبابي وفرحتي شاشه حياتي سوده مش متلونه حياتي فيلم بس في البدايه حياتي ما فيش منها الوبو واخذ نص ومش زيادة وابتدي عبارة عالعيادة واجع اخذي انا تشاهدة محطر واحد موضو بطلر انا عشان خلاص مفيش اهل آه آه. موضوع رجوع انا قفلت ولا مش محتمل كتبك عندك واللي كنت بتعملي لاني كريك ايوه خلانا تقفل حماه من شيخاني ناس شكلك ومش في بالي اللي كنتي عاطفي درباراني كنت بتحمل علي واللي اللي كنتي مش طبيعي في تبيع اللي كنتي الله روحي هو دليلك مادي لغير بس عايش عشان ما هو اللي علي نسأزى مهما عملت معك و عمري ما بتشكي تدع عنتي خلتها لنفسي بقيت آناني نفسي سب حالي بعد المينة هي نفسي بس نعيش عشانة اي حاجة دالية مش فضيرة و عملي كله في كمان <تصفح> خدت عمري خدت فرحتي <تصفح> خدت و رحت حتى بحكتي اللي شلي واتي شدكي اي رأنا خلاص ملي سنين مل شفتي يا صاحب انا بعني صاحبي ومش شرقيني فكك يا اخويا معك في دارك هتلاحيدي اللي كسرني اني كنت معه كده لذا انا عندك انت افسره فيه لنا عيني بس باكسو هنسيت حوار اللي باعك انت كلب بار كاني نجي بالجاب في الهزار بس بالسلام انا نسيته هعيش فشوف كنت عامر يوم ما حد بيحس كنت